أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء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 ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم, أنتم وأباؤكم ما ما الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امرا الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيستي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكري عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات قضر وأخر يابسا يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون